يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته صلى الله تعالى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مزعد. مما يناسب هذا اليوم في نهاية العام أن نعيد حديثا من حديث التوبة ونتكلم على نعنى من عن التوبة التي ينبغي أن يختم النار بها عامه كما يختم بها أسبوعه كما يختم بها يومه ويختم بها شعره وهذه القضية قضية التوبة من أهم القضايا التي بسببها يلاحظ الناس أن أحوالنا لا تتقدم إلى الله تعالى وإنما هي متزبزبة أو متقهقرة أو يسير شيئا ويرجع شيئا بسبب عدم إصلاح التوبة الإصلاح الذي أمر به الشرع الشريف والذي به ارتفعت درجة التائبين عند الله تعالى عندما تعلم أيها المسكين السامر المتكلم قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين علمت أن التوابين في محل محبة الله تعالى ومن أحبه الله تعالى وصل إلى الدرجة العليا في الدين لذلك نبه على العكس سبحانه وتعالى فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وهذه القضية إذن على هذا الخطر الذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال بقوله توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم وأستغفر أكثر من سبعين مرة والمعنى الذي نريد أن نصل إليه هو أن التوبة لابد أن تكون على الفور وأن تكون دائمة لأن المرأة لا ينفك من ذنب ومن غفلة في ظاهره وباطنه وبالتالي لا يستطيع السير إلى الله تعالى والاستقامة على طريقه وهي المسألة المهمة في دين الإسلام إلا أن يكون تائبا لذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا من قبل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك هم التائبون الذين يستطيعون أن يتوبوا أن يسيروا إلى الله لأن التوبة هي مقياس الفلاح عند الله تعالى ودرجة المحبة العليا ذلك قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يعني علق فلاحهم على التوبة سبحانه وتعالى ليس على التوبة علق فلاح. علق أو علق رجاء فلاحهم على التوبة إلى الله تعالى يعني أن يتوبوا لعلهم يفلحون لذلك فالمقصر في التوبة في يومه وغده على خطر عظيم لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم بمعنى أن ترك الكبائر يكفر الصغائر الصغير ليس المكرهات الصغير يعني المحرمات فإن قلنا الزنا كبيرة فإن النظر صغيرة ومحرم فإن الأمس المرأة صغيرة ولكنه محرم اسم عظيم ولكن لا يصل إلى الكبيرة كما أن ضرب المسلم وهذا كعرضه أو انتهاك عرضه أو بشرته أو كذا هذه صغيرة ولكنها اسم كذلك عظيم لا يصل إلى الكبيرة إلى كبيرة القتل وغيره ولكن الصغيرة كأنه كان المرأة يظن أن الصغيرة شاء هينا يمكن أن يتسهل فيه كل الصغائر هذه الذنوب التي نرتكبها وهي محرمات عند الله تعالى ولكنها لا تصل إلى الحد لذلك قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني أن تكفير السيئات متعلقا باجتناب الكبائر المؤمن في خطر لماذا؟ لأن هذا المؤمن لم يجتنب الكبائر الظاهرة والباطنة وبالتالي فهو مؤاخذ بالصغائر والكبائر وهذه المصيبة التي ينبغي أن ينظر إليها المؤمنون في اول معاني التقوى في اول معاني التوبة أنهم مؤاخذون بالصغائر والكبائر طالما لم يجتنبوا هذه الكبائر هم الكبائر العظيمة التي يقع فيها المتدينون كما يقال يمكن أن يتجنب المتدينون الزن والسارقة والخمر وكذا ولكن الكبائر التي لا تفطنون إليها كالغيبة والنميمة وكالكبر والعجب كالحرص والحسد بقية هذه الأمور التي تتعلق بالقلب واللسان والجوارح والظاهر والباطن قد تكون أشاد في المواقبة من هذه الكبائر التي يظنها وبالتالي هذه الكبائر تمنع أن تغفر وأن تأمحى وأن تكفر هذه السيئات فيؤاخذ المرء بالكبائر والصغائر معا تلك مصيبة إذن لا أشعر بها المرء مع مصيبة التالية التي لا يظنها وهي أنه كلما أخر التوبة كان مصرا على ما هو فيه من ذنوب وتأخر التوبة زنب آخر فانظر إلى تركم الذنوب بسبب ترك التوبة أو بسبب الوقوع في كبائر في كبائر لا يتصورها الماضي أو لا يتخيلها بحيث عندما يسأل المرء نفسه لماذا هو في أحوال سيئة ولماذا لا تقدم إلى الله ولماذا هو متأخر في سيره ولماذا يقع في كذا وكذا وكذا ولماذا ليس محفوظا بل هو محروم في سيره إلى الله تعالى ولماذا هو يقع في هذه الغفلة وليس حذرا متيقظا لآخرته ولوقته ولقاء الله تعالى وليس حذرا لسرعة انقضاء الدنيا وإقبال الآخرة ويوشك أن ينتقل الله تعالى ولم يجاهز شيئا يليق بلقاء الله تعالى أحد هذه الأسباب هي تلك المصيفة التي نذكر أو ذكرنا الآن وبالتالي كانت التوبة واجبة في كل حين وكانت التوبة لازمة كذلك من الصائر والكبائر في الظاهر والباطن وكانت التوبة مهمة للمرء أن يختم بها يومه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة قال من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم عندما رأينا سنعود لحديث النبي مرة أخرى صلى الله عليه وسلم فليتحلله اليوم لم يقل له ليتحلله وسكت لا لا قال فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم وإنما الحسنات والسيئات هذا الخطر التالي يأخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فأوضع على سيئاته فطرح في النار الإنسان إذن على خطر عظيم الذي يريد أن يسير إلى الله تعالى وانظر إلى هذا المعنى التالي وفي قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا لي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمغون بالمعروف وأنهون عن المنكب الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سياق الآية خطير في هذا المعنى وهو أنه لا ينفع في تلك الأحوال العالية مع الله تعالى إلا أن يكونوا مبتدئين بالتوى وليس مبتدئين بها فقط التائبون قال أول صفاتهم أن يكونوا تائبين لله تعالى أول هذه الصفات التوبة والله تعالى ذكرها باسم الفاعل لقيام هذه الصفة بأصحابها التائبون يعني التائبون الذين من صفاتهم والتي لا تنفك عنهم أنهم تائبون إلى الله تعالى يعني لا ينفك عن أن يكونوا تائبين في كل أوقاتهم وأحوالهم حتى يستطيع السير وهو المنطق في العمل مع الله تعالى والخدمة في طريق الله تعالى هل يستطيع هؤلاء المقصرون المفرطون الواقعون في الذنوب والمآثمين أن يسيروا إلى الله تعالى أن يقوم بدين الله تعالى أن ينجوا بأنفسهم فضلا عن غيرهم كلا ليس هذا منطقة هذا الدين وإن منطق الدين التائبون العابدون فلما تابوا استطاعوا أن يتعبدوا لله تعالى لا يستطيع المر أن يتعبد لله تعالى وهو غير تائب كيف يتعبد لله تعالى وهو في تقسير وتفريط إن قلبه قد سقل بالزنوب والمعاصي وقد اسود منها وأكثر من هذا السواد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يذنب الذنب فتنكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب محيت لم يتوب كالحال الذي ندعي ونقول ونقرره اليوم لم يتوب بقيت لهذه النكتة السوداء في قلبه وتتكاثر هذه النكات السوداء كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا هو الران الذي يمنع أن يكون المرء مقبلا على ربه تائبا له سائرا إليه سبحانه وتعالى متحملا لتبعاته هذا الدين من مسؤولية العبادة كما يقول التائبون العابدون السائحون الظاكعون الساجدون إلى آخر الآيات ونبه على معاني في النصف بعد أن قال التائبون التائبون العابدون الحامدون والحمد يتأتى بعد العبادة والركوع السجود هذا من العبادة مع ثم أفرده بالذكر لأن صورة المؤمنين هذه محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفاء وحماء بينهم تراهم ركعاً سجاداً فلما قال التائبون العبيدون لم يكن في حاجة إلى أن يقول الركعون الساجدون ما هل العبيدون تشمل الركعين الساجدين؟ ولكنه أفردها بالذكر لأهمية هذا الحال في سير المؤمنين أن من حالتهم ومن هيئتهم ومن صفاتهم اللازمة التي لا ينفقون عنها أنهم راكعون ساجدون لله تعالى ومتعبدون تشمل ذلك كله السائحون الصائمون يعني إذن أفرض الصيام والركوع والسجود من العبادة لكونها تلك هي الأهم بعد التوبة التي ينبغي أن يسير بها المرء إلى الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات إذا نظرنا إلى هذه المعاني وجدنا لزوم التوبة التي نقول في رجوع الحديث مرة أخرى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن علمت في كما يقولون حاصل هذا الكلام يعني مختصره السابق أنه الفلاح وترك الظلم متعلق بالتوبة السير إلى الله تعالى ومحبته متعلقة بالتوبة لا يستطيع أن يسير إلى الله جل وعلا ويستقيم على أمره إلا أن يكون تائبا ثم علم لزوم التوبة في كل يوم أن يختمع مو بالتوبة هذه من أهم المهمات التي يسعى إليها المؤمنون إذ أهل الدنيا ما أن ينتهي العام حتى يحاسبوا أنفسهم حسابا شديدا ليروا ما قدموا وما أخروا وما كسبوا وما خسروا وينظرون في خسارتهم وينظرون في مكسابهم ويحاولون أن يصلحوا أحوالهم أهل الآخرة في تلك الحال أهم في أعمالهم من أهل الدنيا التي يحدثون على تحقيقها والقيام بها وتنميتها لأنهم يشكوا أن يقابلوا الله تعالى اليوم قبل الغد كما قال تعالى تقو الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني تقو الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني تقو الله اليوم لأنه يشك أن تكون اليوم أخر أيام المرء في الدنيا لأنه الغد أن يكون في الآخرة يحاسب على ما هو فيه علمت خطر التوبة أنك لابد أن تكون تائبا لأنك لن تكون عابدا حامدا شاكرا راكعا ساجدا آمرا بالمعروف نائيا عن المنكر ما لم تكن على التوبة ولذلك السياخ في هذه الآية والذات أتى معروف المعروف النائع المنكر لان التائبون العابد لان التائبين العابدين هم المستطيعون لهذا الحال من الامر معروف الناع المنكر لان المقصرين المفرطين كيف يأمر بما هو واقع فيه وكيف ينهى كيف يأمر بما هو مقصر فيه وكيف ينهى عما هو واقع كيف لا يستطيع هذا الامر لأنه ليس تائبا من هذه الجنوب التي يأمر الناس بأن لا يتوى وليس تائبا من هذه الواجبات التي قصّل فيها حتى أمر الناس بإيتيانها علمت خطر التوبة علمت أنها على الفور وأنك ما أن تسمع هذا الكلام إلا وأن تقوم لله تعالى تائبا تفكرا في ذنوبك ومعاصيك وتفصيلك في حق الله تعالى في وقتك الذي ضع وصحتك, وصحتك التي ضعفت أن تفكر في لقاء الله تعالى وما تعرض عليه من أعمال تكون في ميزانك أو لا أو تكون سبب نجاتك أو لا مع علمك اليقين بعد شدة العمل والمجاهدة أن الله لا يدخل أحدا الجنة إلا برحمته وفضله فكيف تتوب وتستغفر وتلازم هذه الأعمال من أعمال الإيمان وفي نفس الوقت أن تكون راجيا هذا الرجاء في الله تعالى أن يغفر لك وأن يتوب عليك وأن يتجاوز عن سيئاتك كما قال تعالى الذين يؤتون مآتا وقلوبهم مواجه له أنهم إلى ربهم راجعون قال في تفسيرها السيدة عائشة يعني يصلون وصمون وتصدقون ويخشون أن لا يقبل منهم كانت التوبة إذن ما أن تسمع كلام التوبة حتى ترى حال النبي صلى الله عليه وسلم القائل توبوا إلى الله توبوا إلى الله يستغفره لأني أتوب إليه في اليوم ويستغفره أكثر من سلعين مرة وليس التوبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا من قبل أن يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور بلسانه كما نذكر في أذكار الصباح مثلا وأذكار المساء لا وإنما عندما يقول توب يقصد معنى التوبة الحقيقي أن يندم على ما فعل وأن يعزم على أن يرجع وأن يقلع عن الذنوب وأن يخرج من مظالمه التي كان فيها وأن يعتذر إلى الله تعالى عم بدر منه الاعتذار الذي يستوجب رحمة الله تعالى ذلك بفضله وكرمه جل وعلا إذا كان ذلك وعلمت أنك تسمع هذا الكلام ثم لا تقوم للتوبة ولا تتقدم إليها وإنما تعود سيرتك الأولى وتخرج من المسجد كانك لم تسمع عن التوبة شيئا وتنتهي الموعظة بالتوبة عند باب المسجد أو قليلا بعد باب المسجد قليلا حينئذ لا بد أن تجلس لتتوب لماذا لأن هذه التوبة التي نتكلم عليها إنما هي محض فضل الله تعالى على من يستحق ذلك من عبادي محض فضل الله أنه لا يستطيع المرء كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن يتوب إلا أن تسبقه توبة الله تعالى إلا أن يتوب الله تعالى عليها أولا كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ما تابوا من أنفسهم وإنما تعرضوا لرحمة الله كما سنذكر شيئا من ذلك حتى إن شاء الله تعالى حتى يتوب عليهم ثم تاب عليهم أولا فتابوا فلما كانت التوبة على هذا الحال من فضل الله قال تعالى إن الله هو الرحيم يعني قبل توبتهم سبحانه وتعالى فلا تستطيع أن توب حينئذ إلا أن يتقدم فضل الله عليك بتحريك قلبك للتوبة ولا يتحركوا هذا القلب ولا تقدم هذا الفضل من الله تعالى إلا أن يرأوا ناسا في قلوبهم مقبلين على الله نادمين على ما هم فيه خائفين من موقفهم أمام الله تعالى يسرعون بتجهيز جهازهم لملاقات الله تعالى كما ذكر المولى سبحانه وتعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهِ إِنَّا هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أوجزنا هذه المسائل كلها واختصرناها كما تسمعون ولكنها مسائل تحتاج إلى توسع ضخمة في قضية التوبة بالذات المهم قد يسأل السائل في آخر كلامنا الذي قبل جلسة الاستراحة يقول كيف إذن يتعرض المرء لهذه الرحمة من الله تعالى حتى يحركه للتوبة ليتوب عليه فإذا تاب عليه استطاع المرء أن يتوب وإذا تاب المرء بفضل الله تعالى ووفقه الله تعالى للتوبة لا شك هي توبة مقبولة لأنها من الله تعالى ابتداء وما وفقه الله تعالى ابتداء لها إلا ليقبله فيها وليقبلها منه سبحانه وتعالى وهنا نعود إلى ما ذكرنا من قبل في أحاديث التوبة في قصة نبدأ بقصة الغامدية قبل أن نبدأ بقصة قاتل المئة قصة الغامدية جاءت هذه المرأة الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قد أتيت كذا وكذا فطهرني أقم علي الحد المهم نهاية الحديث نختصره هو معلوم أمر وليها النبي صلى الله عليه وسلم الكريم العظيم أمر وليها بالإحسان إليها حتى تضع ولدها فإذا ما وضعته جاءت فلما جاءت دولولد قال ردها حتى يأكل الولد يعني حتى ترضع هذا الولد ردعت فجاءت الولد معه في يده كسرة من طعام من خبز يعني فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد وصل عليها صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أتصلي عليها قد زنت قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة أو على سبعين بيت من أهل المدينة لوسعتهم هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى هذا هو المعنى الذي نريد أن نقصد إليه وأن نشير إليه لهؤلاء التايبين الذين يريدون أن يتوب الله عليهم وأن يوافقهم للتوبة وأن يقبل هذه التوبة منهم هذا الحال قال هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى أنت شفت حاجة أفضل من أن يجود المر بنفسه لله ليتوب عليه ونحن في حال لا نريد من أحد أن يجود بنفسه ولا بغير نفسه أن يوفر شيئا من وقته وجهده بكاء وحزنا على ما هو فيه وإكسارا من العمل الصالح وإكسارا من الاستغفار والتوبة وأن يجمع قلبه على الله وأن يحس بالخطر الذي هو فيه ألا يترك نفسه هملا هكذا كما نحن في هذا الحال وإنما يجلس لربه ويشكله ذنوبه ومعصيه وسيئاته ويرفعه إليه أكفه ويتضرعه إليه ويرفعه إليه بكاءه وحسرته وندمه على ما هو فيه وعزمه على أن لا يعود وأن يعاهد ربه العهد الأكيد وأن يواصل ذلك كل يوم حتى يكون انظر إلى هذا الحال نعود إلى سيرة أفضل من ان جادت بنفسه الله هذا هو سبب توبتها سبب قبول التوبة والله تعالى نرى في هذا الحديث كيف كان هو سبحانه وتعالى الموفق لها إلى هذا الحال وترى فيه كذلك رعاية الله تعالى لهؤلاء التائبين لما كانوا على هذا الحال من أن يجودوا بأنفسهم لله تعالى حفظهم ورعاهم ووفقاهم لتلك التوبة كقاتل المياه نفس الكلام نقول في نهاية القول بعد أن قتل هذا العابد الذي قال له لتوبة لك هذا الحديث قد شرحناه واستفضنا فيه شيئا ما لمن يريد أن يراجعه هو حديث الغامدية وحديث لله أفرح بتوبة أحدكم وحديث كعب بن مالك في التخلف عن النبي في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم قال اختصمت في نهاية المطاف في هذا الرجل الذي قتل المئة وذهب إلى العالم فقال ومن يمنعه من التوبة ولكن إذا بلقرأت كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم في الطريق وقع ميتا اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط وتقول ملائكة الرحمة انظر إلى هذا المعنى الذي نود أن نشير إليه في موضوع توبتنا يقول إنه جاء بقلبه مقبلا إلى الله تعالى جاء بقلبه مقبلا إلى الله تعالى انظر رعاية الله لمن جاء بقلبه مقبلا عليه لا بقلبه مترددا يجلس أو لا يجلس يتوب أو لا توب يرجع إلى الزنوب المعاصي وإلى التخليط كما يقول علماء لا جاء بقلبه لدرجة أنه لما قيل له ليس لك توبة قتل العابد لشدة طلبه لزيد توبة وحزنه أن يكون له توبة قال يالله من يشتعب من يشتعب وروح في دهيا وقتله قالت ملائكة الرحمة إنه جاء بقلبه مقبلا على الله تعالى فهذه المسألة المهمة التي يرعى الله تعالى بها عباده أرسل إليه ملائكة ليحكموا بينهما أي بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال قيسوا ما بين الأرضين في رواية من روايات الحديث قال فزحف بصدره إلى الأرض الطيبة زحف بصدره الله تعالى وهو ميت هذا الرجل مات الله تعالى حركه إلى أن يكون إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فأخذته ملائكة الرحمة هذا الأمر الثاني الذي ننظر فيه امر الحزن وما نحن عليه مما ينبغى أن يكون عليه حال المؤمنين عندما يريدون التوبة في قصة كعب بن مالك كان هؤلاء الثلاثة يقول كعب بن مالك للآخرين الذين كان معه في التخلف عن غزوة النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في بيوتهما يبكيان جلس في بيوتهما يبكيان على ذنب واحد قد تخلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث منهم من قبل ذلك شيء كما يقول كعب بن مال جلس في بيوت مبيان استأذنت امراته هلال بن اميه كان رجلا شيخا كبيرا أن تخدمه بعد امر النبي صلى الله عليه بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهما وان تعتزي لهم زوجاتهم كذلك لا يقرب زوجته حتى توب الله عليه هذه من الأحوال المطلوبة التي ينظر فيها قالت زوجة هلال امرأة هلال يا رسول الله إنه ليس به شيء إلى شيء لا يريد شيء منه. إنه ما زال يبكي منذ حدث هذا الأمر إلى يومنا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يقربنكه قالت ليس له, ليس له في ذلك شيء مالوش في هذا الهمر خالص عزين وعيان وزعلان وعمال يعاية من يوم ما حصل هذا الكلام وانظر إلينا وقد تركمت الزنوب بحيث لا يحس المرء بزنب أو اثنين أو ثلاثة بحيث أقس القلب إلى هذه الدرجة التي لا يستطيع بها أن يقعد حزينا باكيا إلى أن يفرج الله تعالى عنه وإلى أن يوفقه للتوبة هذه معاني كثيرة في ذلك الحديث وذلك الحديث وذلك الحديث, وذلك الحديث وقد في ما مضى بقوله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من عبده كان بفلاه عليه معه راحلة عليها زاده وطعامه أو زاده وشرابه فانفلتت منه فجلس في جزء شجر انتظر الموت فإذا بها يعني بعد ملفه داخل عشان يجبها ملعهاش وأيس من حياته فجلس في جزء شجر انتظر الموت فاستيقظ فإذا هي وقفة على رأسه عليها زاده وطعامه قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أحمدك أنت عبدي وأنا ربك وانظر لمحبة الله تعالى للتائبين وانظر إلى هذا الحال الذي ينبغي أن تكون عليه أن تجود بنفسك مقبلا على الله تعالى بقلبك حزينا باكيا إلى أن يفتح الله تعالى عليك باب التوبة كما قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لمالجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نوضع طويل ولكن تذكرة مطلوبة في مثل هذا اليوم من ختام العام أو بداية العام أو قل ما شئت لا تحرك أحد أبدا من المسجد إلا باكيا ينتظر رحمة الله يقبل قلبه عليه يجود بنفسه لله تعالى وإلا فتلك الحال باقي على ما نحن فيه لا ينتظر لها رحمة الله تعالى لا ينتظر منها رحمة الله تعالى أو لا ينتظر بها فرج الله تعالى إلا أن يشاء الله شيئا الله مغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستويث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا كريم اللهم وفقنا لما تحب وترضى روما إننا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء الصابرة ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم يأتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك واضبك عنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من يخافك ولا أرحمنا اللهم انفعنا بما كلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم أعلمنا ما ينفعنا أنفعنا بما علمتنا وزيدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محبوما الله مش مرضانا ومرضى المسلمين الله مش مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيفيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات عمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإمام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم